ko mm -hmm. ام الله واشهد <تصفيق> ان الله هو بما تم وَنُكُمُ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ multimass <laughs> وَتِكَلأَمثانوا نَوُّرِ عَالٍ النَّ سِلَ اللَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنِّيسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ <تصفيق> لو أنزلنا وصدعا من خشية تلك لمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله Oh. A <laughs> No <laughs> وَمَا الله مِنْ دُونِهِ له الاسماء الحسنى له له الاسماء, له, الأسماء له ما في السماوات والارض يُسَبِّحُ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ والله الخير له الأسماء الحسن يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله له لسماء الحسنى نسبح له ما في السماوات ونور وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله يا الله من الرحيم والفضل ولالي الناس الله اكبر ونسفيو الوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل والليل إذا يرهم في ذلك القصر ليفيت انتم لكيف فعل ربك بعبد دين المذات والليل إذا يسري هل في ذلك وسموه في الواد وثمود الذين جابوا الصخر Oh, I'm feeling Oh, no. H وأما... بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا ذكت الأرض دكاً دكاً وجيء ربك bagi قَدْ إِذَا ذُكِّرْتَ